117. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 118. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من عذرا 119. إذا أتيا أغل قريت لاستطع ما أغلها فأبو أي ضيفهما فأبو أي ضيفهما فأوجد فيك جدار يُريد أن ينقض فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخَذْتَ عَلَيْهِ أجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَوِيلٍ مَا دُمْتَ تَسْتَطِيعُ عَلَيْهِ صَبْرًا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 ربك أي بلغ أشدهما ويستخرجك زهما فأراد ربك أي بلغ أشدهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك